واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما إلا لغير الله به والمنخنقه, والمنخنقة والمونقوذه والمترديه وال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 وَإِن كنتم من راء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد النساء فلم تجدوا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 وآمنت برسولي وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم لأكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات ولا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 مَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ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 والله على كل شيء قدير، وقالت اليهود والنصارى نحن Jews الله the قل said, يعذبكم بذنوبكم بل sons بشر Allah and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 إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم, واتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها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 ابي اسمي فَتَكُونَ فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخي فقتله فاصبح من الخاسرين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 أَلَمْ تعلم أن الله لَهُ ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ من يَشَاءُ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.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 ان الله يحب المقتصدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين اننا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 انزل الله فاولائك الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه ال فيه هدى ونورا ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 ولا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا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 يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين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 نَحْسَبُ اللَّهَ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 That is because they are a people who are not aware of it. Say, O Lord of the Rings, are you not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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاروت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 لا تَجِدَنَّ أَعَدَا نَّاسًا عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى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 جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ بَيْتًا حَرَامًا قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسك وان عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم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 If they're dizer to him that he Vega is rooted, isty of the behold nations have God of فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ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 اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا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 ما ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية من وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه فاني اعذبه عذابا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 خَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أيها الاخوه الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته